آمنوا بالله ورسوله وأفقو من ما جعل لكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأفقو لهم أجور كبير.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 اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 أكم فألتمس نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب. ينادونهم ألم نكم معكم؟ قالوا بلا ولكنكم فتلتم أنفسكم وتربصتم وارتبتتم وغرتكم الأماني وتربصتم وارتبتتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرور.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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد quon والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذجيتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة